بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد, حاسد إذا حسد قدمت لكم هذه التلاوة للموقع کوئی لمبا